بسم الله الرحمن الرحيم أخي الكريم تم تسجيل هذه المادة من قبل تسجيلات الجهاد الإسلامية بالرياض الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا داكم لما يحيكم. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَالْقَائِلُ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم على الهادي البشير السراج المنير القائل إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الحمد لله الذي فتح بابه للمذنبين يدخلون منه صباح مساء الحمد لله في هذا الزمن كثر العائدون إلى الله كذور المستجيبون لله الحمد لله الذي يحيي القلوب بعد موتها شباب الإسلام هذا اللقاء هو منكم وإليكم وما أعدت وما أعد هذا اللقاء إلا لكم يا شباب الأمة والله إننا نأمّل فيكم خيرا كثيرا شباب الإسلام اعلموا أن أنكم مستهدفين من أعداء الإسلام يريدون أن يبعدونكم. عن مصدر عزكم، فالله الله أن تمسك وأن تتمسكون بمصدر عزكم، فكما قال عمر بن الخطاب نحن قوم أعذن الله بهذا الدين، إذا ابتغينا العزة من غير الدين أذلنا الله أي والأحبة شباب الإسلام افتحوا صدوركم لنا وتحملوا ثقل المنصيحة التي توجه لكم، فينبغي للمسلم أن يقبل أن يقبل من أخيه النصيحة. شبابنا أشبابنا فلتسمعوا مني النصيحة والعتاب من مخلص في حبكم يرجو لكم حسن الثواب يخشى على هذه الوجوه من الحميم من العذاب أحبابنا لا تغضبوا فالحق أولى أن يجاب أيها الأحبة لقاؤنا يدور في مواضع شتى يدور حول خطو خطوات بين حياتين و. يدور حول الاستجابة لله ويدور حول الانابة والرجوع الى الله جل وعلا في هذا اللقاء يحضر معنا الشيخ سعد البريك حفظه الله ومعنا كذلك الاخ عبد فهد بن سعيد ومعنا الاخ عبد الله الصريح ومعنا الاخ عبد الله عبد ربه ومعنا الشيخ سليمان الجبيلان قبل أن يبدأ الشيخ سعد الفريق حفظه الله ببداية الكلام للمدير حفظه الله كلمة يريد أن يتقدم بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في الواقع ليس لي من كلمة أقولها إلا أن أقول جز الله الأخوة المشاركين حضورهم وجعل الله سبحانه وتعالى في موازين أعمالهم ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الندوة بداية إلى ندوات قادمة وأن تحفل بعطاءات خيرة وأن يكون لها الأثر الطيب لقد تعودنا أن نلتقي بمثل هذه الندوات. ولكن لهذه الندوة وقعها أو لها وقع آخر حيث أننا سوف نتعرف على بعض الأخوة الذين كانت حياتهم ذات شقين شق كان مليء بالشهرة والأضواء وشق آخر مليء بالنور وسوف نتعرف على مدى سعادتهم خلال هذه الفترتين ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن نحسن الاستماع والاستفادة ولا أود أن أطيل لكي نعطي الفرصة للمشاركين أن يعطوا أكثر وأكثر وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى وأشكر لله جل وعلا ثم لمدير المعهد جزاه الله خير الجزاء على إتاحة هذه الفرصة وهذا اللقاء وأبشره بشارة صدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة فلعل الله أن ينفع بهذا اللقاء تسجيلا وينتشر بين الشباب فيكون هناك أعداد كبيرة من المقبلين التاهبين بسبب رحمة الله أولا ثم بمثل هذه اللقاءات فيكون أجرها لمن عمل بها وركبها فهذا أولا ينبغي أن نحتسبه ثانيا لا أكتمكم أن الحديث معكم ذو شجون لا سيما كما تفضل الأخ المدير أن اللقاء هذا اليوم ليس كسائر اللقاءات وشبابنا مروا بمرحلة كالذين ينزلون الملاعب ولا يعرفون مع أي الفريقين يلعبون ويدخلون المعارك ولا يعرفون لأي الدول المتقاتلة يتقاتلون ومن أجل هذا رأينا فيهم التقليد والتبعية وكل موضة تخرج وكل صيحة ينعق بها تجد من شبابنا تقليدا لها ويدل هذا على الخواء وعلى الفراغ الروحي يدل على أنه الكأس لا زال فارغا ومن ثم قبل أن يملأ بأي شيء أما من امتلأ استقامة وامتلأ حكمة وامتلأ علما وإيمانا فإنه لا يقبل أن يصب عليه زيادة عن ذلك ولو أضيف له شيء لتبدد يمة ويسرع ومن نعم الله جل وعلا أن فتح أبوابه للتائبين والله سبحانه وتعالى كما تلا فضيلة الأخ الشيخ صالح جزاه الله خير الآيات الطيبة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم طيب وإن لم نستجب إن لم نلتزم إن لم نقبل هذا الأمر الله يأمرك ويأمرك ويأمرك ويأمر الجميع وجميع المسلمين استجيبوا أمر استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا ما حصلت الاستجابة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ربما يحال بينك وبين قلبك فيكون قد علق بقلبك وتمكن من فؤادك مرض مستعصي يصعب علاجه بسبب إدمانك على المعاصي وإدمانك على الشهوات وتذكيرك بالله وإعراضك عن الذكرى وإمعانك في المخالفة والفاحشة أو المعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله ف. مجيء قول الله جل وعلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه بعد قوله استجيبوا لله وللرسول فيه فائدة وفيه حكمة ربما أن الإنسان إذا ذكر وأمر ودعي وزجر فأعرض ولم يستجب وناء بجانبه لربما حيل بينهم وبين قلبه وما أكثر من سمعناهم قد ختم لهم والعياذ بالله بقاتمة السوء بعد أن عرض عليهم الوعظ واسمعوا النصيحة وقامت عليهم الحجة وظهر امامهم البرهان ولكن اعراضهم وامعانهم وأمانيهم وتسويفهم في السنة القادمة نتوب في السنة القادمة نستقيم في السنة القادمة كذا نحن أفضل من غيرنا انظر إلى الذين يفعلون انظر إلى الذين يفعلون وترى الواحد منهم يقلل شأن المعاصي في نفسه ويستكثر معاصي الآخرين ومع ذلك يأتي يوم يقع فيه ولا حول ولا قوة إلا بفضيحة أو زلة أو مصيبة ثم تفضي به إلى خاتمة الموت ونهاية المصير ويبعث يوم القيامة على ما مات عليه في كلام جميل رائع لابن القيم رحمه الله قال إن العبد يؤمر بالتوبة ويؤمر بالمعصية وإن العبد يؤمر بالتوبة ويؤمر بالإقلاع عن المعصية وله في هذا مما يعينه على الاستجابة ومما يعينه على التوبة مسائل أولها أن يتذكر أنه لا يعصي الله إلا بنعم الله هل يعقل أن المشلول يعزف العود؟ لا لكن الذي أوتي نعمة العافية يعزف العود بنعمة اليد هل يعقل أن الأعمى يتفرج على الملاهي والمسلسلات والأفلام؟ لا لكن هذا الذي يتفرج يعصي الله بنعمة البصر هذا الذي يدمن على سماع الملاهي والمعازف وآلات الطرب هل يعص الله جل وعلا بهذا السماع لو كان أصم أبكم لا لكنه أوتي نعمة السمع فسخرها لسماع الله وأعرض عن سماع القرآن كان بوسعه أن يصافح بهذه اليمنى فتكتب له الحسنات وكان بوسعه أن يمد بها الصدقة فترفع له الدرجات وكان بوسعه أن يعين الضعيف والمسكين وأن يحمل الكل وأن يغيث الملهوف بيمينه بهذه النعمة يسخرها لطاعة الله لا أن يسخرها للعزف وغيره كان بوسعه أن لا ينظر بهذه العين إلى الأفلام الهندية والأفلام الساقطة والأفلام الخليعة وغير ذلك بل هذه العين من أجل أن يتدبر في ملكود السماء والأرض أبسط شيء يراه الإنسان في هذه الدنيا أن يرى قاعة طويلة عريضة ليس فيها عمودا واحدا فيعجب كيف مدة هذه القاعة بهذا البناء ليس فيها عمود واحد فلا أطلقت بصرك لكي تتفكر في السماء هو الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها هذه العين خلقت من أجل تبصر من أجل أن تتدبر من أجل أن تتفكر قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض الإنسان هذه العين ما خلقت لكي يقلبها في المعاصي وأول معصية يتساهل بها الإنسان نظراته كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتري يسر خاطره يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر فلو تأملنا كثيرا كما قال ابن القيم لوجدت أن الإنسان يعصي الله بنعم الله يعصي الله بنعم الله فأولا هذه العين التي خلقت لك وهذه الجوارح والنعم لا تسخرها في معصية الله فإذا سمعت هذا وعلمت أنك تعصي الله بيدك وبعينك وبأذنك وبرجلك وبعافيتك وكلها من نعم الله تسخرها في معصية الله تذكر أنك إن لم تتب ربما توفاك الله وأن تعزف عودا وربما توفاك الله وأن تشرب حراما وربما توفاك الله وأن تنظر ملهاتا وربما توفاك الله وأن تفعل معصية الأو مخالفة قال فتذكر الموت بما معنى كلامه قد يأتيك الموت وأنت على حال المعصية قال فإن لم يسجرك هذا عن معاصيك ويدعوك إلى التوبة والاستقامة تذكر الفضيحة بين الخلائق ربما الإنسان يتساهل بالمعاطي لكن إذا هدد بالفضيحة خشى ورجع فنقول هذه مقامات عديدة ورابعها أن الإنسان يحرم نفسه الخير الذي فتح الله أبوابهم بالليل والنهار أيها الأحبة لا أريد أن أطيل كثيرا فكلكم على تشوق أن يسمع من الإخوة من الزملاء وكلنا ذلك الرجل كلنا ذلك الرجل ليس أخي فهد أو الأخ بلان أو الأخ عبد الله أو الأخ الرابع أو الثالث يعني فقط هو الذي عصى ونحن لم نعصي كلنا عصينا الله ولكن كلنا خطاءون وخير الخطائين التوابون هذه مسألة حتى لا نقول هذا عصى وهذا لم يعصي من الذي ينجو يسلم من الذنوب المعاصي ما أحد يسلم لكن التوبة التوبة والرجوع الرجوع والندم الندم هذه من أهم المسائل التي ينبغي أن يتذكرها الإنسان وأن يعرف أن الله جل وعلا يمن على عبده بساعات وبلحظات يتم له أن يسمع الموعظة وأن يحضر الذكرى وأن يجد من قلبه طابولاnn لكي يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى ولماذا لا نستجيب هل نحن أكبر من الله هل نحن أكبر من مخلوقات الله من نحن أيها الإخوة حتى لا نستجيب أنتم الآن في هذا المعهد هل يستطيع الآن أقوى رجل فيكم أن يمسك أحد الطلاب بيده بيد واحدة ويجمع يعني هل يستطيع أحد أن يكون هذا الطالب ويجمع هكذا لا هل يستطيع أقوى البشر أن يجمع اثنين في يده لا هل يستطيع أحد أن يجمع من في مدينة الرياض لا لكن ركزوا معي قليلا. نحن الآن في هذه المدينة مليئة بالبشر. لسنا وحدنا في هذا المعهد الذين نملأ المدينة مليئة بالبشر في المدارس وفي المعاهد والمؤسسات والدوائر والوزارات وهل في الكون لا يوجد في الكون إلا مدينة الرياض لا المملكة مليئة بالبشر وليس في المملكة إلا بشر لا بها الجبال والنباتات والبهائم والطيور والحيوانات. هذه المملكة وهذه المملكة هي الكون كله لا أيضا هناك قارة آسيا مليئة بالبشر وقارة أهربا وأمريكا وأستراليا وغيرها من القارات مليئة بالبشر الكرة الأرضية مليئة بالأوادم بالبشر ببني الإنسان بالمحيطات بالبحار بالحيتان بالأسماك بالأشجار بالنباتات كل الكرة الأرضية اسمعوا قول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الأرض كلها بما فيها من البشر كلها قبضة الله جل وعلا فأنت أيها المسكين من أنت بالنسبة لقبضة الله جل وعلا لو أقول أنت الآن مساحتك في هذه القاعة يمكن ما تأخذ متر في متر فبالنسبة يعني نسبتك إلى القاعة متر في متر طيب نسبتك إلى مدينة الرياض يمكن صفر على مليون أو جزء من الواحد على المليون نسبتك إلى العالم نسبتك إلى الكون نسبتك إلى الكرة الأرضية التي هي في قبضة الله ليست بشيء فهل تأتي بعد ذلك أيها الإنسان المسكين أن تعصي الله جل وعلا تقول لا يا شيخ خلينا ندخن بلهم بلدين خلينا نسمع أغاني بلهم بلدين خلينا نفعل فاحشة بلهم بلدين من أنت حتى تتكبر على الله جل وعلا مخلوق ضعيف مسكين إن طاولك الليل مللت وإن طاولك النهار سئمت وإن شربت شرابا أوجع بطلك حتى تخرجه من جوفك وإن أكلت أكلا آلم أمعائك حتى تخرجه من جوفك وإذا طالبك النوم مللت وإذا طالت بك مللت ضعيف مسكين مسكين فلماذا تتكبر على الله لماذا تتجبر على الله جل وعلا لكن الله جل وعلا يمهل عباده لعلهم أن يتوبوا كما قال الشيخ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلا من استهتر واستهزأ أعرف عن رجل قد أفضى إلى ربه كان والعياذ بالله مولع بالفواحش وبالذات الشذوذ مولع بهذا ولعن شديدا فما الذي حصل منه قال لماذا الله جل وعلا يأمر الناس أن يستروا هذا الزين الذي نريده فما كان منه إلا أن مرت عليه قرابة ثمان واربعين ساعة فبدأه السرطان في بدنه وانتشر في أنحاء جسمه وبعد أن كان جثة طوالا عريضا وزنه قرابة الثمانين كيلو كما يحدثني أحد أقاربه يقول أصبح وزنه أقل من الثلاثين تحمل هكذا كما تحمل أي علاق فيه واستبر به المرض إلى أن مات والعياذ بالله اللهم لا شماته لكن يا إخوان نقول إن الله يمهل إلا إذا وقع العبد في الاستهزاء والاستهتار بالدين والاستهزاء بدين الله وقدرة الله وتشرع الله فحينئذ ربما خرج من الملة قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم لا أريد أن أطيل عليكم فأنا وأنتم على شوق أن نسمع من الإخوة ومن الزملاء لكن الذي أردت أن أقولها أيها الإخوة إنه لا يوجد أحد سلم من المعصية كل البشر توابون أي أنهم أخطأوا من قبل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا الصحابة قبل أن يكونوا الصحابة ماذا كانوا؟ كانوا كفارا لكن لما أسلموا وتاب وتابوا من الكفر وأقدموا على الإسلام جب ومسح ذلك ما قبله وأثبتوا قوتهم يقول عمر بن الخطاب إن كنت أبكي من شيء فكنت أدفن جويرية لي تمسح التراب عن وجهي وأنا أئدها وإن كنت أضحك من شيء فأنا أضحك من صنم أصنعه من التمر أعبده فإذا جعت أكلته والآن بعد أن من الله علي بهذا الدين أصبح فاروق الإسلام إذا سلك واديا سلك الشيطان واديا آخر قد يقول أحدكم الآن أنتم قد يقول أحدكم الآن طيب أنا اللي سمعت وشفت ورأيت وفعلت وارتكبت يعني عاد يعقل بصير مثل فلان أو سأتوب بل يعقل أن تكون أفضل من فلان يعقل أن تكون أحسن من فلان وأعلم من فلان فلماذا تحرم نفسك إياك أن يأتيك الشيطان ويقول شفعا لو التزم الناس كلهم أنت ووجك ما تلتزم لو استقام الناس أنت يا المسكين يا كذا أنت, أنت حق التزام وشف لك أطرف شيشة شيش لك مع السلباعش نحسن لك نعم يأتيك الشيطان ليقول لك هذا الكلام بعض الشباب يريد أن يستقيم لكن الشيطان يأتيه يقول أنت حد استقامة راح شوف لك فحط في شارع في الجنادرية ولا راح نطل لك أرقام ولا شوف لك طريقة يعني يخذلك الشيطان ويستهزئ بك لكن كما قيل أحد الصحابة كان يحدث صحابيا آخر أحد الصحابة كان يحدث صحابيا آخر فقال الصحابي للآخر كأنك خلوكم معي أخوان قال أحد الصحابة كأنك تطمع في إسلام عمر بن الخطاب صحابي يكلم الآخر يقول كأنك تطمع أن عمر بن الخطاب يسلم قال والله لعله أن يتوب ويسلم قال يا مسكين لو أسلم حمار آل الخطاب ما أسلم عمر من اليأس وما هي إلا أيام حتى يأتي ابن الخطاب بنفسه رجلاه تقودانه إلى بيت الأرقم ابن أبي الأرقم فيطرق الباب ويفتح له النبي ويمسك بتلابيبه هكذا ويقول يا ابن الخطاب أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله ولما طرق عمر كانت طرقة طرقة موت طرقة شرف خوف قالوا يا رسول الله هذه طرقة ابن الخطاب جاء ومعه شرف فقام إليه أشجع الناس صلى الله عليه وسلم وأمسك بتلابيبه وقال أما آن لك أن تشهد فبكى عمر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ليس على الله بعيد أن يتوب أحد أو يلتزم من أحد أو يستقيم أحد ولا أريد أن أسبق الشيء لكل شيء الأوانه أحد الإقوة زار لي في الرياض وأنتم تعرفونه والأخ فهد ربما عرفه هذا ماذا تنظرون هذا عود من أجمل الأعواد كان يصنعه بثلاث وخمسين ألف إن كان الأخ فهد عاد ما يحتاج من الأرشيب شوي وهذا ثنى وتر معليش؟ وهذا عود أيضا وهذا أيضا هذا محمد فوزي الغزالي صاحب بيت العود السعودي مو بالعود الطيب اللي تطيبون به لا العود ابو 12 معروف هذا الرجل من الله عليه بالتوبة لكن كانت التوبة بالنسبة له صعبة جدا كانت التوبة بالنسبة له صعبة عنده من هذه الاعواد وراني احدها و... او وراني احدها يقول هذا نطعمه بالعاجقين هذا هو اذا غلطت صحيح لابو خالد هذا العذب ثلاث وخمسين وعنده من الكمنجات والآلات هذه بما قيمته أربعمائة ثمانية وتسعين أو أربعمائة وتسعين ألف يعني نصف مليون ريال قال ماذا أفعل بها؟ قال ماذا أفعل بها؟ قالوا إذا تتوب إلى الله توبة صادقة فتوب إلى الله وتركها كلها فقام على مشهد من علماء جدة ومشايخ جدة ثم ذهب بها وأحرقها كسروها وسكبوا عليها البنزيم وأحرقها شوف هذا صورته يمسك العود وقال والله إني لا أريد خلفا ولا عوضا إلا من الله جل وعلا إن الله عليه فكل هذه الأعواد التي كسرتها تهون وليفت بشيء نصف مليون خمسمائة ألف ريال كسرها وأحرقها توبة صادقة إلى الله جل وعلا ليس كثيرا على دين الله أن يتوب العبد إلى الله جل وعلا فيا شباب ليس كثيرا منكم أن تتوبوا وأن تستقيموا وأن تجتهدوا في دين الله وفي طاعة الله أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الهدات المهتدين أسأل الله أن يجعلنا أن نرى هذه الوجوه التي أمامنا أئمة دعاة قادة مجاهدين هدات مهتدين بمنه وكرمه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاك الله خير يا شيخ سعد ونفع الله بقولك الآن جاء الدور مع الأخ فهد بن سعيد ونريد أن نتكلم مع أبو خالد حفظه الله بعض الأسئلة ونطرح عليه بعض الأسئلة ومن هذه الأسئلة عن التعريف بنفسه وكذلك لكل هداية بداية، فما هي بداية هدايتك يا أخ فهد؟ ونريد أن نعرف الأخ فهد بين الأمس واليوم جزاه الله خير، وما هي حاله؟ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الرخوة في الله، وحيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> الاسم فهد بن سعيد بن عبد الله السعيد الملقب والتعرف الاسم بواحد الجزيرة أيام الغفلة ولا إن شاء الله وحيد الإسلام إن شاء الله <تصفيق> العمر يتجاوز الأربعين وما ودي إني أحد أحلمه لكن شكر لا الله لازم من الصدق موظف في تسجيلات مدارس الإسلامية وما بعده مثل أربعة أيام بس أننا ما أخذنا إجازة هاليوم بداية الهداية الفضل يعود لله ثم للتوجيهات الأخوة الدعاة جزاهم الله عنا الخير فكانوا يقومون بزيارة كثيرة وتعرفون أين كنت قبل اليوم واليوم أين أنا موجود والحمد لله هذا هو بعدما تفضل فضيلة الشيخ سعد البريك مسكت مكانه وهذا فخر واعتز فيه وبالإسلام عزه وبالدين نصر لا فيه خذلان أبدا فزارني أحد الأخوة جزاها الله عني الخير وهو عبد المحسن بن عمر المحمود فذكرني بمن أكون وماذا خرقت وجاب لي بعضك تيبات ووجدت نفسي بأني أسير بين يديه لم أدري بأي شيء فالحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والرجوع إلى الله يا أخوتي في الله أعرف أن في من الشباب من كان شجع بخارد بن سعيد فوالله ما أنفعكم بشيء يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه ما أنفعكم بشيء ارجعوا إلى واحد من أحد هو الذي ينفع الجميع بدلوا أشرة ابن سعيد بتسجيلات إسلامية تفيدكم في حياتكم والطقطق والله ما فاد تحد بل من جرف إلى دحديره ويا قلب لا تحزن وصوى يعرفك على أخص الناس وارد للناس إذا وقعت هرب وطلق هذا لي, لي أصحابنا في الماضي الحمد لله بدلناهم بهالوجه الطيبة وهذه الاخوه التي ترونهم عن يميني وشمالي فما بالكم بهذول يقفون مع ال... في يقفون معك في مهنتك وفي ضيقك يزرونك اذا مرض ينتظرونك لوصحونك اذا اخطات فارجو لله لكم التوفيق والهداية والله كانت حياتي حياتي شقاء تعاسة لا هي حياة حياة سعادها بدى مطارد وراها المخدرات وشبع رغبة النفس مطارد وراها الشياطين شياطين النفس ومعهم ومنهم مراهم وياكم تجوفوا إنه وين ندخل ندخل بيوت جميلة ولا بيوت لا خربات وإنت الكرامة يعني والله ما يدخل حتى الكلب الكلبي إذا مرها صد أنا فأنت تلقى هل فيها يعني والواحد تلقى من ثلاث طمار وش يحتري يحتري ما واحد وماعده يجيب له خمر ولا يجيب له حبوب ولا يجيب له بلاوي هذه المحلات اللي نعم لا تفكروا يا كل يمكن عندكم خبر وكثر الشباب وقع فيها وهدها الله والله هذه لكن المحلات الطيبة والمساجد دينة الله إلى مر هل واحد صد ليه الشيطان لعنة الله عليه ما يبين الخير ويبينا معك في نار جهلنا يا أخوتي في الله الله ما عرفت السعادة ولا عرفت الحياة إلا بعد الرجوع إلى الله أنا كنت سابقاً أبو خالد وشاه الله وين موكب الزاحم والناس الناس عند أبو خالد لكن هذه ما لها سعادة هي جمات الخير سعادتها ثواني دقائق كلها طاح لبيته وانتهت حتى اللي تسمى أغليه بعده مكني يزهق من هذا صجنا يا رجال هذا في ما في يا إجماع الخير لا في في في في الإيمان حلاوته إجماع الخير والله يا أنا أنا كنت ما ما كنت أتوقع إن هذه الحلاوة في هذا الدين يا إجماع الخير أقول وين أنا وين نايم أنا من, من سنين إجماع رايا وجربوا التجربة أكبر برهان جربوا أنتم جربوا ولا مو بي ولا حد يصلي يومين ثلاثة يوم ربع يوم ما هو والله يصبر شوي وييجي في الشيطان ويقول لك أترك الرجال بيسعي أنت داري تركه خلاه يولي بس والله هذا أخواني والله أقولها من كل قلبي والله العظيم يا الرجوع إلى الله ما فيه أحسب منه على وجه الدنيا وإذا ركع الواحد المكتوبات من رجع إلى بيته وصاحب الناس خيار طيبين رصدقاء الذين يعنونك حياتك والاستقامة حتى وإن تمشي في الشارع تمشي مرتاح والله أول إذا خرجنا من بيوتنا لن تقوم الحقين وحنا ما سوينا شيء بس علامة. اما راتب مع واحد مع بلاوي ولا انت في بطلك بلاوي ولا ماكل كنت ولا مرة تنجح الى رايح. لهم حتى لو هم ما دروا عنك تلقى كنت تعلم على نفسي. من اللي اما لفيت وصد صدمت ولا كنت تنافض وهم ما دروا عنك. والله صحيح ولكن الاستقام الله يا جماعة الخير ما احسن منها. تمشي الساعة ثلاثة اربع من يقدر يقول لك شيء. إذا كنت راح للمسجد ولا راحك ولا جاي من محاضر ولا جاي من سفر وانت رطيف ما حد يتعرضك ولا يقول عيني كذب مراخب ولا والله ما أنصحكم لهم البلاوي هذه هي هي البل... هي, هي الدمار وهي التي تقدر عليكم وانتم في زهرة الشباب يعني احنا خلاص تعدنا ربعين و... المسؤولية عليكم انتم الآن مسؤولية عليكم مسؤولية البلد ربما واحد فشل في شرف فشل في شيء لكن يعوض في شيء ثاني ما هو إلا لازم تطلع طبيب ولا دكتور ولا طيار لا صارت يا أخي إذا كلنا بنصير طيارين وكلنا دكاترة معناه كمان من اللي نبي نبغى سباك نبي كهربائي نبي نجار ما يصير هذا وإيش باقي من الأقسام ما ذكرت يا خال والله حامي والله حامي الكراسي حياكم الله دايك والله خير أنا هأترك مع أخوي عبد الله الصريح والله هذا الشخص يا جماعة خير أنا فرحت بالفرح وزرت في مدينة عنيزة وهدى الله على يديه ناس من كثير من الشباب هذا الرجل والله كنت وياه ما نخلي محل في الليول وفي كل محل ولكن والله بكيت لما دريت وقريت جريدة وسمعت عبد الله وزرته هناك تزوج وجاله ولد والحمد لله واستقام أما الله ما برح أن بناتها الرياضة ويقولون بسيطة تطوى عبرها ونشير فيه من أحد والله عشاء الله يجي بالرزق شاوه ما أجزت يا شيخ ويا لقصر أزاك الله خير أزاك الله خير أزاك الله خيرك فهد الحقيقة يا أحبابي يعني مصداقا لما قال أخي فهد يعني حلاوة الإيمان يقول أحد الحكمة أحلى ما في الوجود طاعة المعبود أحد التجار في هذا البلد كان غافل وذاق الوذاق حلاوة الإيمان وتابه لربه ورجع عندما ذاق حلاوة الرجوع إلى الله وذاق حلاوة مناجات الله لأن أعظم ما يحرم العاصي من الله أنه يحرم لذة العبادة والطاعة المهم يقول في الغفلة زرنا أفضل البلاد نشد السعادة واللذة وجلسنا مع أفضل النساء نجد السعادة واللذة كما يظن بعض السفهاء السعادة في كاس غانية وراقصة يقول والله ما وجدت ألذ وأسعد من ركعتين أركحها لله جل وعلا أحلى ما في الوجود طاعة المعبود وكما قال التجربة خير برهان وهذا كلام يا أخوان واحد مجرب تقريبا أخي فهد يقول لي خمسة سنة طائع للشيطان عاصر الرحمن. خمسة سنة هذا مجرب إذا المبتدئ ينبغي أن ينتبه كلام المجرب لا تذهب إلى الهاوية فننتبه يا أحبابي ونسمع لي حتى نستجيب الكلام الآن ينتقل مع الأخ الله الصريح حفظه الله ونريد أن يعرفنا بنفسه البطاقة الشخصية وكذلك الفرق بين عبد الله الصريخ في الماضي وفي الحاضر وكيف وجد عبد الله الصريخ نفسه حبيضه الله. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلاة السلام على أشرف المصلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً يا إخوان الاسم عبد الله سليمان منصور الصريخ العمر 38 وثلاثين سنة الحال الاجتماعية متزوج وعندي ولد. والحمد لله. المهنة الآن؟ المهنة؟ أنا مؤذن. الله, أكبر الله مؤذن مسجد؟ الحمد لله. طيب ما ما الفرق بين عبد الله الصديق الماضي وفي الحاضر كيف وجد عبد الله صديق نفسه؟ سبب الهدية؟ أول أنا أقدر أقول لك يعني عبد الله الصديق تو مولود يعني ما له إلا ثلاث سنوات مولود. هذه من فضل الله ونعمة الإسلام، فضل الشباب، الأخوان في الله يتزاورون ويتحبون، والحمد لله صرنا من من هؤلاء الأحباب الذين يتزاورون ونحن والله يا إخوان جينا لكم من مثل من أنجز، ما مقصدنا أي شيء، مقصدنا محبة في الله بس لكي نذكر ولكي على أساس العبرة اللي حنا ال الأيام اللي راحت علينا ما ودنا والله يتروح عليكم يا إخوان. يعني أيام سودة مرت علينا توقع أن أنا أنا شخصية اللي عيش 20 سنة وأنا مثل ما تفضل أبو خالد من جرف الدحديرة يعني ما فيه يعني ما فيه ملذ ولا فيه انبساط ولا فيه صح انبساط يعني أقدر أقول لك إنه مؤقت يعني مدة نص ساعة ساعة بعدين خلاص تعرف اللي حولك واللي يعني والحمد لله على نعمة الإسلام يا أخوان جزاك الله خير طبعا هذه السعادة وهمية ولكن يا ولكن إحباب نريد كذلك آآ آآ نريد أن توجه كلمة للفنانين أو خاصة المبتدئين في الفن ومن يعزفون من الشباب وإيش الكلمة اللي توجهونها لهم؟ والله الكلمة أقدر أقول لك إن نقطع عليهم الطريق لا يروحون لا يروحون بعيد يهونون من هالحين ها إنه ما في هالطريق هذا إلا الإحباط كله. يعني لا يلقى لا ملذ إذا كانوا يبي يلجأ ملذ بلغنا أز الله أننا حنا ملقنا قل لنا لي عشرين سنة وحن ندخل فلوس إلى وين وسهرزد بس ما لقينا السعادة لذا نقطع عليهم الخط نقول لهم يا ناس ارجعوا إلى الله ارجعوا إلى الله لا تعبوا نفسكم وبعدين ما في ما في أصلا ما في مصلحة مصلحة انبساط ما في انبساط الانبساط والله إلا من سمع الواحد الأذان يروح طمأنين وخشوع إلى المسجد إناجي اللي خلقه من عدم إناجيه ذيك الساعة إناظر إناظر منه إناجي والحمد لله يا أخوان جزاك الله خير برضو نريد كلمة لمن كانوا يعشقون يعني الأغاني ماذا تنصحهم يعني يا أخي عبد الله أخوان اللي عنده أغانيعبد الله صريح أو فارس سعيد أنا بالنية عن فارس سعيد طالما مبدئي ما خالف لكن أقول إذا كان إذا كان أي أي محلات إسلامية يتوجه له يقول هذه أشرطة عبد الله الصريع أغاني فالإخوان بالتسجيلات الإسلامية مهم قصرين مهما التسجيلات الأغاني تسجيلات الأغاني لو تقول لهم عبد الله قال لا نبي حقه لكن الأخوان بالتسجيلات الإسلامية أي شريط الصريع أو لبن سعيد الحمد لله إحنا الآن عرفنا طريق طريق السعادة وطريق اللي اللي اللي, اللي, اللي, اللي, اللي الله خلقنا لهذا الطريق يعني عرفناه ولذا يعطي الاشترطة الاستيديو والاستريو او صاحب التسجيلات بعد ذلك يغيرهم ان شاء الله بتسجيلات اسلامية ان شاء الله جزاك الله خير يا اخوان الله يفيدك يا حفظ الله ما ادري الاخ فهد لو يوجه نصيحها كذلك للمطربين يعني كان عنده شيء في البال مناسبة يعني حسن صوتهم يعني يبدلون ما احلا تغني بالقرآن هذا وفي حديث رسالة مصلحة عليه السلام يقول من لم يتغن بالقرآن ليس مننا كذا أشياء. فالذي أصواتهم حسنة هم اللي توم ناشين ذوي يلات يتغنون بالقرآن بدال ما يتغنون بغن الشيطان يتغنون بكلام الرحمن خير لهم من الدنيا وما فيها هذا اللي وجهه للشباب ما بالنسبة لغاني حقت مسيط. فعني أمي جابوها بمروان بجيبها بالقوة بإذن الله إن شاء الله يعني ب بحولها قوتها يعني. فراح أصدر فيها أمر وهذا من حق الحقوقي يعني أطالب به الدولة ولكن يبغاله صبر شوي إن شاء الله وسوف يعون لهم عنا على الخير ما عنا على الشر زاك ما يزيد زاك والله خير معنا الأخ عبد الله عبد ربعة الله يعني يريد أن يشاركنا بالكلمة يدلي بدلوة حفظه الله لأن عنده مشوار رياضي كثير من شبابنا حفظه الله يحبون الرياضة والحقيقة أحباب الرياضة يعني طيبة المسلم يقوي جسده حتى يجاهد الكفار ولكن لا تكون غاية اللي يلعب الكرة إنما هي وسيلة تر... تر... يعني يرفع النفس لا يجعلها غاية فالأخ عبد الله حفظه الله له يعني كلمة نريد أن يشاركنا في هذا اللقاء المبارك فجزا الله خير ونسأل الله نفتح عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجب عني في دار كرامته فهذا المقصد سبحان الله سبحان الله الإنسان بس إذا عرف مقصده هو يرتاح فكل إنسان محدد له مقصد. كنا أول ذكر يوم بدأنا في الكورة. ماخذين عام ستة وتسعين. خذنا معسكر. إحنا كنا صغار. صغار رب ما أش يعني ما حد يناظرنا. ولكن سبحان الله يوم رودونا مر البريطاني. عسكرنا هناك طبعا تمارين وزي كذا. وبدأ المدرب بعد فترة لأن متفردين. بدأ المدرب بعد فترة يركز علينا. واللاعبين الكبار اللي شافوا نفسهم هذا عرف فهموها. يوم رجعنا أنا ما أش أخذنا خاناتهم. وحقيقة مثلنا النادي. بعد يعني ستة وتسعين يعني لين تقريبا في أربعين وأربعة وكان واحد سبحان الله مثلنا وكان طبعا عنده طموحات يعني يكون اللاعب الفلاني مثل المشهور اللي يشارك يلعب البناء وهذه كل الأمور سبحان الله كانت من أول ما بدينا نبغى نصل نوصل اللاعب المشهور اللي يكون مثلًا في ندخل مملكة وزي كذا ولكن يا إخوان والله يا إخوان حقيقي يعني هو يبالغ على شيء قد سبحان الله ما إنسان يعني اشتهر في هذه الأشياء وزي كده ودرّبنا الأشياء هذه وسافرنا مبكّر أو لأ مكان رحنا حتى رحنا نيوزيلندا هنا ولكن يا إخوان يوم من الأيام ما اجتنا السعادة الحقيقية كان بعض اللاعبين سبحان الله طلعوا من الغرف متضايقين جدا خائفين بس يعني متضايقين جدا نجلس جلسنا في لا ذكر ولا شيء تعال مدرب الفلاني فيه والإداري الفلاني أحوال ولكن بسبب سبحان الله المجالس هذه الطيبة الله سبحانه وتعالى من بيئة الغفلة إلى بيئة النور أخواننا سبحان الله زارونا في البيوت بعد الشهر زي كذا في البيت. خلاص يعني بعد ما يعني من من الكورة هذا ألف وأربعين وأربعين ولكن الحمد لله الآن بشركنا يعني في الشباب ما شاء الله في هذا كذا والآن بينهم زيارات الحمد لله وبينهم مجالس أيضا ذكر فقول سبحان الله زورونا في البيوت فضل الله سبحانه وتعالى من هذه الزيارات طيبة اجتمعنا مع الناس الطيبين وكما وقالون قال الإنسان ذالحين عندوا لعبت الكورة كنتنا عشر سنة وقتها عندوا الآن يعني ربيت نفسكم على مثلا هذه الأشياء حتى طلعت منكم المهارات والأشياء هذا كله. ولكن لا بسم الله كمل الإنسان يعني سنة الله سبحانه وتعالى إذا يشوف واحد يشتهر لشيء الله فتح له هذا الشيء ولا نشوف الصواريخ والطيارات الآن هذه اللي بعد الجهد يشتهر الناس الأشياء هذه فالله فتح لهم مسبب كثير كذلك الإنسان إذا اجتهد لهذا الدين يا أخوان والله الله فتح له سبل عظيم عظيمة ما تجد ملل في حياتك لأن العبادات كل عبادة لها ذم عين وإذا بسم الله يعني شوف بر الوالدين مثلا بسم الله قيام الليل مثلا ذكر الله إسمع تالي تلاس القرآن أشياء عجيبة والله لكن شيء له لذة. فمتى ما تجد الإنسان في حياته يعني ملل فيكون سبحان الله دائما في سعادة. إذا متى سبحان الله يعني أنت من من قراءة القرآن لين يعني صلي ركعتين بعد مثل النصف الليل. والله هذه لذة تجد فيها سبحان الله تناجي ربك سبحان الله. ما بينك يعني بس تقدم يعني حواجتك لله سبحان تعالى. والإنسان سبحان الله إذا أراد الحداثة إذا أراد الحداثة والله في الله سبحانه تعالى يعطيه. الله سبحانه تعالى يقص في كتاب الذين جاهدوا فينا لأن هدينا من سبلنا أن الله نعمني. قسم من الله سبحانه. والله الواحد يست. يقسم الله سبحانه وتعالى لا يعني بس يبغى يجهد منه فقال سبحان الله مثالها الآن هذه مجالسنا الان جليش يعني مثلا كلكم ما شاء الله يعني تتخرجون اللي سباك واللي لحام واللي فني يعني كل الاذا فلك لا بد أنكم تدربون تدريب فترة معينه حتى بعدين يتخرج لكن أول ما اجي وش رأيكم لا تقول لهم يمكن فك هذا ما أعرف ولكن بعد ما شاء الله سنتين او ثلاث سنوات يطلع ما شاء الله ماهر في هذا الشيء وكذلك سبحان الله بالنسبه للدينه الان الحين الواحد لازم يربي نفسه على مثل مجالس الذكر على طاعة الله سبحانه وتعالى يروض نفسه على هذه المجالس مرة مرتين ثلاثة حتى سبحان الله بعد فترة هو يتلذذ بهذه بطاعة الله سبحانه وتعالى كذلك قالوا في مثال مثل قربة يابسة الآن. لو جبنا قربة يابسة نبغى نحط فيها مثلًا موية ولا سمن ولا زيت ما تأخذها ليش قالوا لابد إنها يكون تربيص فيها نربص هذه القربة في نجيب لنا برميل ولا شيء ونحط هذه القربة فيها ونحط فوقها وشوف بلوكها عشان ما ترتفع وبعد مرة يومين ثلاثة أيام تجد ما شاء الله القربة يعني لينة طرية بعد ما طلعت تستقبل أي شيء ذي، وهذا كذلك القلوب، والله يا أخوان قلوبنا بدون ذكر الله سبحانه وتعالى تكسر، وإذا ولا بذكر الله سبحانه وتعالى، مجالس الصبر أنفسنا مجالس الخير، مرة مرتين معنا أخوان الطيبين حتى سبحان الله تلين قلوبنا، بعد يومين ما شاء الله ثلاثة أيام لأن الواحد خلاص قيام الليل عند ذكر الله في يعني قراءة القرآن كل هذه تأتي عنده في حياته سالب من الله. إيران يا أخي طولين لا الله خير، لكن نريد. التعليق على مقولة تطرح الآن أن اللاعب الرياضي إذا التزم يقل عطائه ما أدري يعني هناك تعليق على هذه العبارة العطاء في اللعبة كذا الله بالعكس المفروض أنه يزيد مستوى لأن أذكر واحد لاعب نصراني مدرب نصراني كان عندنا يحب اللاعبين اللي مستقيمه قال لأنهم يجون في الوقت ولا يكذبون ولا شيء واللاعبين اللي يعني أحوالهم شوي يكذبون زي كذا يتقرن التمرين يقول الله في نير أشياء عجيب. والله يا إخوان إذا قام الواحد بعد صلاة الفجر في غاز يسمونه غاز هذا يعني إذا أذن الفجر غاز الأوزون أو ثري هذا ثري يعني سبحان الله له يعني أثر طيب على يعني على الجسم وعلى الفكر سبحان الله فأعط الإنسان نشاط قلت له قلت مرة مدرب واحد من البرازيل قلت له قلت لو تقوم بعد صلاة الفجر يصلون ويجون إن شاء الله يتمررون التمرين بعد صلاة هذا الغاز غاز الأوزون بلاش فيكون سبحان الله اللاعبين يعني أكويا حتى سمع الله يكون تأثيره هذا والله يا إخواني جرب جرب جربته أنا مرة من المرات صرت يعني أت مرة بعد فات الفجر وبعدين سبحان الله صار عندي نشاط عجيب آخر يعني طول اليوم فضل الله سمعتاه وبس كيف عاد نستغلها للدين كنت من أول فكر ذلك ولكن أنا استغلها بس للدين يكون عندنا فعل النجس بعصاية الفجر في المسجد ونذكر الله وتعالى حتى يكون واحد نشيط على عباداتنا جزاك الله خير الحمد لله يا إخواني انظروا يعني فائدة العبادة الدين ودنيا طيب نريد كذلك يعني موقف يعني مر بك محرج يعني تذكره موقف يعني مريت به والله هذني الضيقة وما ضيقة أذكر لك مرة كنا طالعين الرحلة لإيطاليا قلنا نبغى نتفسح بزيك بيك الأيام ما في لا فكر ولا أهم ولا شيء مرة رايحين بس نبغى نتمشى يوم رحنا ذاك الليلة ونبغى النوم النوم ما جانب وأنا ما ضايقت اللي معي ولا قمت أقربح في الغرفة وزي كذا المهم وذاك يبغى ينوم قال لي شيء خدله بس قلت ما جان النوم يعني طقطق القلبان ودخل لا الله عزك من جردة الخلاور وطلعت ثاني مرة, مرة وافتح لي كتاب والمهم أش أشياء عجيبة المهم ما جاني النوم ليلة الفجر يوم رحنا هذا الصلات يعني أقول لأحوالي يوم طلعنا المطار نبغى نرجع يعني مرة خلاص يوم جينا ناقراجين وركبنا ركب مع راعي التاكس يوم ما أجي والله لا شعوريا يا أخوان صرخ صرخة بقى ينجن من الضيق اللي حسنا ولكن يا أخوان والله بعد يعني جلوس مع الأخانزىهم لخير ما ذكرانا بالله سبحانه وتعالى ولكن يا أخوان والله بعد يعني جلوس مع الأخانزىهم لخير ما ذكرانا بالله سبحانه وتعالى والله الآن الحمد لله موجود نحن ضيقة فضل الله سبحانه وتعالى وهذا يعني شيء من من يعني كيف اللذ اللي كانت عند الصحابة عنهم. كيف بالله اللي كانت اللذة اللي في قلب بكرة الصديق رضوان عمر الخطاب علي عثمان رضي الله عنه الصحابة كلهم كانت اللذة دوم بطاعة الله سمعتها حنا بس نجتهد يا إخوان ويا إخوان برضو أيضا فيه في نقطة طيبة يا إخوان حب الخير للغير هذا والله يا إخوان يشرح السذر عجيب في يوم الايام سبحان الله بعد الله ما وفقنا وخ... يعني ورحنا مع الأخوان جزاهم الله خير وقالوا يعني المهم يعني تعلمنا الحكمة منه قالوا يا إخوان في الآن والناس يعرفونكم في الق في المقهى وفي الرصيف زي كده وصرنا نروح بعض مراتنا منصور بشير هو الهلال والنصر. فإذا كان يشجعنا الهلال يتكلم مين منصور. إذا كان يشجع النصر يتكلم عنه. نقول لهم يعني نقولهم يعني وبا. نقول والله زي ما شوفون. راحنا بقى ما بقينا أبناء العالم لا رحنا. بس ما جدنا السعادة. والآن السعادة بالدين عزة بالدين. والآن جايينكم تاركين بيوتنا بس على أساس إنكم في قلوبكم لا الله. فكيف يا أخوان تحرك للدين؟ والله قبل يومين أو قبل الأسبوع الماضي اتصل بشاب عطينا رقم تلفون الأقسىمان. عطينا رقم تلفون وشريط. يوم اتصل بي أخ سمع الله يبكي. يقول يا خانى أبغى سأبغى طريقة يعني هداي قلت له بس خلاص تعال الصوف ترى للبيت الحمد لله سبحان الله وجلستي بك في السماء يعني ليش لأن الناس في اقبال بس يبغى الواحد الاسلوب الحكم مرة يا خان دخلنا على قهوة شباب والله جالسين معهم هم الشيش يوم دخلنا قال يا لاتكم جينا قبل يعني ما نطلب هذا الحين طلبناها ما نقدر وقلناها بالحقيقة هجيناكم المقصد العظيم ما في قلبك لا اله إلا الله مكانك ليس هنا مكانك في ساحة الجهاد مكانك في سبحان الله طلب العلم مكانك المساجد ليس هذا المكان مت في قلبك لا هالله، فهذا كلاب ده إحنا نشتهد لأخواننا ونروح لهم ندعيه من الله سبحانه وتعالى نعظم الله سبحانه وتعالى عندفا يمكن والله يا أخوان تجد الأذى عجيب بعد زيارة زيارة ثلاث زيارات ترجع البيت ما شاء الله ليمان مرتفع لأن تجي تشوف مثل ما الواده ودا لأن صفاتك متغيرة تحب يد رجلها تحب رأسها تحب سبحان الله فتجي سبحان الله كل عبادة جيب لك سبحان الله كل يعني تولد الحسن تولد الحسن الله جزاك الله خير طيب نشكر الأخ عبد الله جزاك خير حقيقة أحباب أن المسلم إذا التزم بدين الله ينشرح صدره كما قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة يا إخوان من ابتعد عن هذا الدين فوالله وبالله واتل الله إنه في هموم وفي ضيق وفي أوهام لماذا امتلأت يا إخوان الدور؟ دور الأحداث ولماذا امتلات يا أحبابي المصحات العقلية والعيادات النفسية من بعض المسلمين وكثير المسلمين لماذا؟ لأنهم الله طلبوا السعادة في غير مضانها طلبوا السعادة في المعاصي يا أخوان لو وجدنا إنسان راح جنادرية بيشد سمك ما نقول ذا مهبول والله يا أخوان جاء ورجع ما لقى سمك ليش؟ راح جنادرية يقول أخذ سمك وبأصد سمك نقول مو في فجنادرية رحلة الشرقية في الشاطئ على البحار على الخليج تأخذ السمك فيا أخوان اللي يبغى يبحث عن السعادة في المعاصي هو مثل اللي يبغى يصيد سمك الجنادرية فننتبه يا أحباب أحد الإخوان التزم ومن الله عليه بالهداية وكان للصديق سبق في التزام بعدة سنوات بعد ما التزم صديقه ومن الله عليه بالهداية اللي كان وياه أصدقاء قال يا أخي يا ما أسعدك لقد سبقتني في الهداية وفي اللذة يقول أنا أقبطك أنت سبقتني على هالسعادة فأنا أغبطك وأحسدك على أنك سبقتني في الالتزام وفي طريق السعادة معنا في هذا اللقاء المبارك كذلك في فضيلة الشيخ حفظه الله سلمان الجبلان نريد أن يدلي بدلوة حفظه الله في هذا اللقاء ونسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يجزيه على ما عمل ونقول له لأنه من المسافرين الذين أتوا لنا منا القصيم طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحقيقة يسمح لي السادة عبد الله والشيخ سعد البريك لأن أخو نجد الله خيرا قال الشيخ سليمان جويلان وأنا حقيقة لست لستو بشيخ يعني كما كان الأخ عبد الله الصريح وكما كان فهد بن سعيد الغفلة كنا قبل يعني سنوات قليلة لا تتجاوز الثالثة إن لم تكن الرابعة كنا في الغفلة. وكان يشرح صدورنا كما يعلم كثير من الشباب وعلى سيما أهل المكانيكا كانت سعادتنا إذا الواحد حط العبارتين في الجمس وحط دبات غاز وشق الشخالات وجاء عندها الإشارات ودع أسهل البنس ودع رفع على البنس رفع على البنس وش تسوي الشخالات ها وش تسوي يا شباب تقسم فهم الصدر ينشرح بالتقسيم تقسيم الشكمانات وكنا عاد حنا نصراوية كاتبين ورا في الجمس كاتبين نصراوي حتى الموت والله العظيم كانت هذه سعادتنا لأن لا يظن الإخوان يقول الشيخ والله مستم شيخ ولكن والله ما أتيت إلا محبة وصدق أخونا وصدق الإخوان تكلموا من طلب السعادة في غير مضانها فهو كالذي يطلب السمك في الجنادرية أو يطلب الضب في البحر يقول وين تبقوا الله بدور الضبان هذا خاطئ ولكن السعادة والطمانينة في الدنيا والآخرة باتباع رضي الله سلم لأن كلنا أيها الأخوة الحاضرين نحن في رحلة كما ابن قيم والمسافر في الرحلة لا بد أن يضع رحاله في مكان يذهب في مطار الملك خالد عندكم في الرياض طبعا أنتم بيقوا استذكرة هذه الرحلة تقلع من الرياض وتضع في جدة في حائل في أمريكا في أوروبا صح طيب الآن نحن في رحلة أين سنضع رحالنا ابن قيم يقول الإنسان في رحلة وين بيحط رحاله شرايكم وين يا شباب وين لا لا جنة هنا يقول ابن القيم ما أحد يحط لحالة إلا في جنة هنا. طيب الرحلات التي الآن أخيرها الخطوط السعودية ألا تحتاج إلى ضمان ماذا تحتاج إلى ضمان اللوحات التي قرأتها في خط 80 كاتبين سافر على متننة نضمن لك رحلة سعيدة لهذا في طيران الخليج كذلك يقول سافر على متننة نضمن لك الراحة والطمأنينة صحيح؟ طيب إذا ركبت الطيار الطيارة وارتبعت الطيارة عن المطار تقريبا 2000-3000 متر المضيفين اللي في الطيارة ما زينون؟ مثل ما قاست عند الله يورونك طرق السلامة يقولوا ترى شوف عندنا ستة مداخل وده الطيارة صار في بيخلو فتحنا الباب طب وين نروح <تصفيق> كلا والله تروح على رأس جبل ضاطم بحر إحنا ما إحنا طيب إحنا في الأرض تقولون نضمن لك الأحلس سعيدة شو طلعنا فوق رتبه قالوا إحنا ضماننا قاصر ولكن ضمان ملك الملوك شو رأيكم كامل أم كامل الله يقول لله ملك السماء والأرض فعندما ترأت تكون تريد الراء تكون تريد الضمان في هذه الرحلة رحلة العمر حتى تضع الرحال في جنونها لا تستطيع إلا بندن تقدمها إلى ملك الملك سبحانه وتعالى ومصرف مغريد سمرت رفيض ملك الرحلة وش الضمانين على الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من عمل صالحا من وهو مؤمن من ذكر أنثى فلا فلنحيينه حياة طيبة قال هل العلم في الحياة الدنيا ولا نزيّنهم أجرهم بأحسن مما كانوا يعملون. قال له العلم بعد الموت. فالله يضمن لك خلال حياتك حتى موتك بالإيمان والعمل الصالح طمانينا. فلذلك الآن الشقالي الشباب وضيقة الصدر والكبد. تلقى الواحد واحد عندنا في القصيم قاعد بين بريدة وعينزة وفتح الشنطة فتح الكبوت قاعد فوق السند. فاتلاحظوا نوم عندكم بطريق سريع؟ ماش بتجو بعاتنا الطعس. وشو يقولون في الرياض يعني؟ وشو يقولون؟ قلت يا أخوي السيارة فيها أربعة طيّار. حط لك واحدة. والله يا أخوان هذا حال كثير من الشباب وكنا منهم ولكن الذي يبضل بالسعادة في غير مظنة غبي غبي غباء واسع فلذلك إذا نمشي على ترتيب محمد صلى الله عليه وسلم والله نجد دراحة ونجد طمانينة ونفهم بفهم محمد ما نغلل الناس على فهمنا لأن بعض الشباب قد يسمع محاضر الشيخ سعدة أو الشيخ القرني أو بعض الشيخ يطمن لأننا في البيانة تأثر الآن كلكم يا الحاضرين تلاحظون تأثر قلوبنا صح؟ كلنا بشير حصدورنا ولكن مجرد أن غير بيئة تغير قلوبنا وهذا ذكره الرسول قبل ألف عشر سنة ذكره علمان نفس العصريين قالوا أن الإنسان ابن بيئته واذب لكم مثال الآن له واحد يبيعرس وقالوا له يا يا فلان ترى البنت بتشوفك عندكم يطلبون قالوا البنت بتشوفك هو يروح حوسة وش رايكم أخبر على روحي روحينا أول ما خضرت كانت شخصية تعرفونها اللي كدوا نخطوط فهذه شخصيتي من أولا راي خطوط قال يا أبو عبدالعزيز هالشخصية هالشخصيه ما تصلح ترجع انت بتشوفك البنت كنت زين قال له يا اخي شخص شنو اشخص قال يا اخي البس ثوبه بيضه وغتره بيضه وطاقيه بيضه وكندره بيضه وشراب ابيض وساعه استيكه بيض قد خليت غرنوق ما غادي ترجع لك <تصفيق> هالواحد الواحد ما يروح يوسف يا اخواني شخص بل انه اذا جاء طالع من الباب لابد يبحث عن احسن عطر صح ما يروح في عطر يروح يدور اخر صيحات انت تعرفون انا في الدعاية العطور ما شاء الله صيحات اخر صيحة في اوروبا اخر صيحة عطر عطر جاكوما يضيف الى رجولتك رجولة يعني ترجيات فخس الرجالين لا اسمح لنا عبد الله فاقول يا اخوان هذا الرجل شخص الشخصية اللي قالوا عليها الشباب قولي بس الكندرو زبط ويحط عطر جاكوام وجا طالع عقب العصر ناتح وخويه وين تبي فلان؟ قال والله بشرك إنه خطبنا وانهم عطوه أنا والبنت بتشوفني. قال متى؟ قال عقب المغرب. قال يا أخي إحنا عقب العصر والعصر طويل. قال يا راي شيء خبره حط غضي الوقت بدور شوي للمجموعة. قال يا أخوي تاك فوقهم عيب زعلي. قال وإيش تبي؟ قال والله إني عازم الشباب بالجنادريه وبيكتورح معي شيل تويز من سوق الغنم. قال طيب بشيء وركب معه. وراح السوق الغنم دخل شفها التويس، شوف هذا، شوف البري وبدأ يدور لحوث ساعة، ربع ساعة، نص ساعة في السوق الغنم أسألكم بالله أن يطلعوا في السوق الغنم، ويش سريح هذا؟ وجاء كومه هكذا نالك حننا، الآن متأثرين من الساسين لكذا رجعنا ربعنا وإخويانا بطريق خريص، بجنادرية وبالطلعات الخارجية طبيعي يتأثر قلوبنا هذا أصل الإنسان سريع التأثر بالبيئة سرعة سبحاننا ما يتأثر لذلك يا إخوان ينبغي مثلما ذكرنا مشايخ أن نحافظ على هالبيئة حتى يزداد يقون من حاليما حتى ينشر صدورنا ونفهم الدين بفهمنا ولا نرضى أحد يفهمنا الدين لأن الناس يختلفون يجيك واحد يا أخوي تردي ما هو بكذا ترى ما الله يا أخوي مو بصحيح واحد من هاليوم يقول يقولنا يسمع على خ عبد الله قبل مسحنا كان في زيارة وقال إن واحد راح مع شباب في الحج ولعله تأثر ستة أيام قال الله قرص أنشر صدره يوم جاء منور قبل الحج وين مشيت ومشت الحمامه يوم سج قاعد بالغرفة وقبل الفجر يطلع من البيت ثم ضاقت قال على طلع قبل الفجر وين رايح؟ وهو طالع المسجد من الأجوال. رايح لبيت بيتهجد المسجد. صار رجال مسكت قالت ركوا روح شيف لين واحد طبيب أعصاب ولا شيء يشوف الولد ويشوف. قال يبى يم قال يمة يمكن يراجع نفسه يمكن يشوف. وفعلا الحمد لله الآن شاب من الشباب الصالحين. الناس الآن مو كيفك. غالب الأول ما تدين خص الربع كان أول ما توجهت رجع لأخوان جمال الغير وشافوني ربعي اللي قاعدين أنا ما أحب مصفر تعالوا مصفر. عندنا في القصيم يسمونه مصفر يوم جيت الربع وجيت عند واحد مسؤول عندك بناء أول ما شافني وشاف السوبيق. وو ذا يا أبو عبد الحسيس والله يا أخوان كلهم قاعد يصيحون مثل مصايح الزيادة يخو على روحك تردين لا تزود عليه ترينها تنها هذا الربع ترى أبطأ كل ولد خلف الدين كل ما تنشف الدماغ <تصفيق> هذا الربع يقول ننتظر أحد نفهم الدين بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هالحكمة يقولنا الآفاق تختلف الاستاذ عبد الله يختلف عن فهمي الأختصار يختلف عن فهم الشيخ سعد كل انسان يختلف وضرب مثال قالوا رجل دخل مدينة وكان مفكر وياهم دخل قال ما عندكم أحد ناظرة تعرفونه مناظرات يوم ناظروا لهذا مفكر فلان معروف بالمناظرات والله عجب كل لهالديرة قال لا له ما عندنا استعداد واحد درويش باخر الديرة قال عنده الرجال قال إنه يدور احد قال, قال هذا معروف يسمى مفكر قال لا والله أنا كان ويش ما تعرفكو قال لا أنا ناظرة بس قولوا له فلان وعلى شرط انك أن تكون بدريشة ويكون بدريشة قال وش قال ابا رجل فكر أبناظرة بنشارة قالوا طيب راحوا لنتفكر قالوا يوم نفكر إيش رأيك أنا عندنا واحد يبي ناظرك بس بناظرك بالإشارة قال مستعد وأنا عندي إشارات تحدو حلو قالوا طيب جابوا هاد الرويش وحطوه بطاقة وجابوا بطاقة قاعد قال ها نفكر حطوا جاب الرويش قاعد ينظر قالها بحلق وهذا يبحلق بيناظر كل واحد يناظر بالثاني با قال له نفكر قال الدرويش طلع عيدة وقال الدرويش ناظر به وقال به أشار له شارة ثانية قال له الفكر ذا قال هاد قال هاد رويش قال والله هذا قال ذكي ما نستطيع الناظرة ونظل يوم نزل يوم نزل نفكر وقفوا الناس وين تبي؟ قال والله هذا هذا ذكي ذا تقول درويش رويش هترجع النبي قال واشلون قال هبت كل ما رد لشارة رويش قال طيب علمنا عشان نفهم ونسأله قال اني رجال النبي. واني يوم طلعت ونظرت بعيونه وطلعت الأصبع وقيت له وانا اقصد بهذا وانا لا ان الله واحد هو طوال فهم الإشارة ورد عليه وقال ماله ثاني واني اربع جديني وقلت له ها الله رفع سبع وانه فيهم طوالي وشرب دينا قال الله بوسط سبع وراح نفك جهاد درويش قالوا ما شاء الله اترك الجان انت اطلب العلم من ورانا وتقرا وحسبك درويش قال يها جلك علىكم عليكم تم مليانة ما اقدر احد يناظره قالوا طيبوش فهمت قالوا فهمت اترككم بس قالوا علمنا قالوا واخر بس فهمت اني فهمت قالوا جوتاهمله همنا نفهم قال اني يوم طلعت ونا ضرب بعيون الرجال فهمت قصده وانه طلع عصبع وقال ها معناته يقول ما بخق عينك قلت بخق عينك ازلتين وانه يوم ناظر بين نظر الثان وطلع عيدين وسبع قال ها والله لا فوق قلت والله لا مصطبك فالأرض فالأفهام يا أخوان تختلف عندنا لا نفهم... نفهم الناس نفهم الدين على فهم الناس نفهم الدين على فهم محمد سيد العالمين والله يا أخوان ما في أنصح للأمة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنصح لنا من أمهاتنا قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم حريص عليكم ما به أحرص من الرسول لنا لذلك جاء محمد فأخرجوا ناس رعاة غنم صاروا قادة الأم قبل رمضان كنا في حدود الصين في هونكوم والله يسمون باللغة المالاوية المؤذن يسمونه بلال بال لأن الأخوة المترجمين قلنا ليش؟ قالوا من حبهم لبلاد ورباح هم يقولون لاسم المؤذن بلاد رفع الله قدرهم بعد ما كان رعات غرم كانوا قادرهم صار الواحد ما يتأثر قلبه إلا بالله ما يتأثر ولا بنظره حين يتأثر من ولا ما يتأثر وش رأيكم عندنا في القصيم الظهر ندور مع الهيئة الشباب نبلش بهم هادح إنها تندع ومنصف النسفات وما غير دو ولو واحدة من البنيات اللي فزت عبي تمسح الخشب وترمي قال الحجر رقم مال حجر حاصل عندكم انا بحاصل عندنا في القصيم انا رأيت بعيني وتلقى الشاب ملحوث لو بس يمر وتلتفت واحدة قال تحبني، كان على الأجواء تدور اخوها قال لا يا حبيبي يلتفت وتحظني بالعيون المساعة <تصفيق> لا تدعيني يا فهد صحيح والله يا اخوان تعلق الشاب صار ما عند استعداد تمانق قلبه قلبه صار مفرط صار مفرط ليش؟ لأنه ما كان كما كان الصحابة. الصحابة كانوا قادة. يقول صاحب الـ البخاري إسماعيل يقول محمد إسماعيل يقول عندما وقع عبد الله بن حذافة السهمي أسيره في يد هرقل ملك الروم قال هرقل أريد أن أرى صحابي من أصحاب محمد. يقول بس بيشوف واحد. مثل الحين الحين مشاهير نول حدا عبد لعذربه عبد كان مشاهير كنت أتمنى بس لو توقيع وعبد الله عذربه بالرجل الذهبية أول ما تعرفت عليه سكت رجلا. قلت عبد الله رجلك سمرة. فكك فكان... فك فكان... لا تزعل ابدا فكان رضي الله عبد الله بن حز... حرق لعنه الله يريد أن يرى بس يسمع اصحاب محمد مثل احنا ما نسعبن على نسمع ونرى عن توني قارية وسنوكة صح وبطل وصار مثل شلون نودنا أدنى... نجو بده بس يشوف جاب له عبد الله قال هذا عبد الله بن علي سف هذا من محمد فاجلسه على عرشه وقال له يعرض عليه شوفوا يا اخوان قال يا عبد الله تنصر ولك نص ملكي قال ادخل بالنصرانية وعطيك نص ملكي يشاطرك الملك فنظر إلي عبد الله ونظرت احتقار وازدراء وقال يا هذا والذي بعث محمدا بالحق لو أعطيتني ملكك ومملكة العرب والعجم على ناترك دين محمد طرفت عيم ما تركته لو واحد منا راح محال طلب حق النجوة السياسي وقال يا أخوان الله اسمحوا لي وكذا وكذا, وكذا. ابن, أبن, أبن, أبن, ابن كثير صاحب دائم لهاية قال, قال, له قال للحرس أحضر له غانية والغانية باللغة العربية من اغتنت بجمالها عما لا يجملها فأدخل هذا الرجل وادخلوا عليها ذا الغانية الجميلة من نساء الروم يسمون نساء بني الأحم بني فدخلت وسوت حركات سويدية وحركات ارتوازية وزينت ما زينت وقعدت عند ساعات من الزمن ثم قال راقل احضروها فحضرت قال م قالت قال هرقل ما صنع معك الرجل قالت يا سيدي لا أدري أهو بشر أم حجر تقول دخلتون عليه ما أدري وحصاته لرجال النجاة واحد عن قدر صعب من وراء الشاشة من وراء الشاشة قالت بلصبوا هالقهوة زيدواهيل يوم بدو الشباب حال الشباب وأنا شاعر جار حال حس جبتهم من وراء الشاشة هبلت أجله وطلعت عنده في الغرفة ما صحيح والله يا خلنا هذا إن دل دل على ضعف الإيمان لكن شيء رأينا بعيون الحمد لله إذا قوي إيمان الإنسان ما يتأثر تكون المرة عنده كالخشبة ما يتأثر منها حين تأثرنا بالأصوات بس يوم جت واحدة بعد قالت كلام زاني وقالت كلام زاني صار الشباب منه ومنه سفرات وين؟ لأن الإيمان ضعف، فلذلك يا إخوان نحتاج والله أن نرجع لله ونتوب الله ونعلم أننا مستهدفين. والله إن أمة الجزيرة العربية أولاً كانت الأمصار عربية كلها مستهدفة، والأمصار عربية ما تخفى عليكم حالاً، ولكن بقية الجزيرة يريدون بقدر إمكان أن يتمكنوا من شبابها. فما أستطيع بالدباب بدباب جزا الله الحكومة كل الخير. قاعد الملك فيصل قاعد الملك خالد قواعد عربية. يوم جاء الكلب صدام كل حكومة قامت قواتها. لكن الغزو البارد هل يتفكر له؟ الغزو البارد بالعكس روح يسلم عشرين ريال وياكري فلم الفيل عارفون صحيح؟, صحيح, صحيح, صحيح ها ياكري بب بم... بفلوس عشان إيش يأشري... عشان ننظر هالرقصات هالجميلات فلذلك ننتبه ياخوان ونعلم خصوصا الشباب أننا والله مسجد وأننا والله نطالب أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الدين ما هو في حياتنا في أخلاقنا في معاملاتنا في تصرفاتنا هل أخلاقنا هل خلق الرسول هل أفكارنا هل أفكار رسول هل أمزجتنا أمزج رسول هل هوياتنا هوية الرسول صار الواحد لو تسأل عن هوايته يوم سألوا خالد قالوا ما تتمنى يا خالد قال والذي بعث محمدا بالحق أتمنى أن أكون في ليلة شديدة الظلام شديدة البرد كثيرة السباع وأنا حارس على سرية في سبيل الله الآن لو تتمنى شاب تقول ايش تمنى يقول أي الله مرسيدز خمسمية أصي الله رحت الشباب قلت الله يرزقكم مرسيدز قل الله بيجرانجروفر صحيب والله يا أخوان هذي أمز الله ليش؟ لأنه مستهدفين هذا مرة علينا الشيء. لكن مثل ما قال الشيخ سعد أبو زوخير، لا بهذه المحاضرة ولا المحاضرة استمعت اللي وأنت الحكم. يقول الشيطان جلمنك. كل حبيبي أنت وينك وين هدايا؟ أتجالن قصة نقص قصة معك لو معك سيارة المغادرة المهم. لا مبصع. أنا والله أنا كنت جالسين قبل ربع سنين ما تصوروني. ووو اللي يعرفني يا ق. عبدالله. أنا أولي يسموني كيمبس. تعرفون كيمبس؟ كيمبس حق الرجالين تعرفونه. لكن كان الشعر إلى وكنت لاعباً حراس حرباً في نادي في في ويوم صرت الناس ما شاء الله ذكر الكيمبس انت لكن يوم جوا الشباب قال لي يا أخي ترى الإنسان ترى الإنسان مثل جوهر المؤمن غالي الجوهر إذا تكون في الغربة لو تصب عليه هواء يتماء تنظف تنظف أستاذ عبد الله لكن أبغى تنظفه إيش تسوي تلقطها ملقاة وتحطها بكأس ما يطلع الفريق لما يطلع جاء الإخوان قالوا يا أبو عبد العزيز كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لكن مثل ما ذكرنا حديث راع التيس اللي دخل السوق يشيل تيس البيئة تؤثر والله لو تسمع ما تسمع محاضرة لو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويحاضر وترجع البيئة اللي انت فيها في الغفلة، في البلوت في السهر في الطلعات وبالكشتات اللي على غير طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما تستفيد لكن متى ما غيرت البيئة؟ مثل ما غير عبد الله ولا فادر الله قعدها يسير احنا نزوره لكن من يوم برا يا ربي اشوف مثل ما ترى الان مؤذن مسجد وهذا عليه يدين رجل والله يا أخوان ما كان أحد يتصور في إيديك مثل ما قال صالح أبداً كان يعني مستمع مستعيلاتاً يتداد الرجل فتداد فحنا يا إخوان نحرص على البيئة ونحرص على الناس لحين نطاعة الله وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف فنشتدي يا إخوان في هذا الدين الله سبحانه وتعالى يغير نفوسنا يشرح دورنا تتغير خلاقنا تكون سنة خلاقا طيبة الآن خلاقنا ضعف بس لو عنده الإشارة يطخه واحد إيش رأيكم يقول الله خير تلقى عجرة هذا كبراس عرفون عجرة حاطة حضرة مقعدة قال لي وعدي إذا الناس تطور قلت لي جون قال حاطة عجرة قيلت ناه قلت نا. لي ايش قال عشان جره ويسطره قلت تعوذ بالله صحيب الله تسجرب تخلق ولا ولا سلم على واحد عند الإشارة حتى الناس السلام ما تحملون سلمت على واحد عند الإشارة قالوا شو عندك بسم الله رحمه الله ما عندلك الخير بس بسلم عليك لأن الرسول يقول أفشوا السلام تدخل الجنة بسلام قال كان الجنة من الهجملة بيها قالت زاكر الله خير تغيرت أخلاقنا ومعاملات وصرفواتنا حتى مع أهلنا مع الزوج يدخل منتفق جاي من العمل الساعتين ونصطرة تعبان وجاء مالقة الغداء ومش رأيكم؟ يقول كما قال الرسول الله لا يعيد ساعة ولا الحين الخاسر إذا عليك سبعين الف واخرية مالقة غداء؟ وكثرت الشاب أول ما يعرس مبسوط وشلونك؟ يا أخي يا زين العرس والله فرق العرس زين والله لو أدري أن العرس كذا كان مبطي معرس لكن وإيش رأيكم إذا توحمت الحرمة تعرفون وحام وإيش رأيكم يستانس واحد عندنا توحمت الح حرمة أبوه صارت معه تبيني كل بعديز والله نتجيب العش وتروح وإنه صارت تترفز وإنه ما تبيني وإيش رأيك كت يمكن توحمت كارجون توحمت كت يمكن حملت كارجون حملت قلت المرأة إذا حملت, حملت. حملت. حملت. أمها تحب جح بعز الليل ولا كبدت بعيرة على أنا شف كنت توحمت قال يعني شلون قلت يعني تودي لأهلها كانوا غروشين كت غروشين كارجع <تصفيق> فصال غير ترتيب الرسول في حياة نظار مشاكل محمد عندما جاء صحح الأمور صحح الأقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والمعاشرات فبعث لماذا؟ قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا قال ابن تيمية من أراد هديا غير هدي محمد فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدنا من قيامة فلذلك الشاب منذ نمشي إلى محمد ينشرح وش اخبارك والله اني مبسوط والله اني مستانس والله يا اخوان يصير صدره أوسع ما بين السواتر لكن إذا ما مشى فق الرسول وش يبدأ يسوي مثل عند العنيزه يبدأ يقعص تعرف وش يقعص يوقف عند الشرطقه تلقى صياد يقولها كيف انا جو ادرك ليش لأنه ما جاء على الترتيب الصحيح فا يا اخوان نجتهد نجتهد نسأل الله يوفقنا اياكم ونغير نخلاقنا نغير معاملاتنا نغير تصرفاتنا من, من يقول الشيخ بن سعدي في المجموعات الكامله من صدق مع الله صدق الله معه جاء رجل الرسول عليه وسلم وأعطاه حق من غنيمة قال ما هذا يا رسول الله قال هذا حقك من, من الغنيمة قال يا رسول الله ما على هذا بيعتك أنا ما جيت القاتل يريد الغنيمة بيعتك على سهم يدخل من هنا فيخرج من هنا فأموت وأدخل الجنة فقال الرسول إن تصدق الله يصدق أنت عطيت لسانك وقلبك لله يقول الراوي فدارت المعركة وحمي وطيسها فأصيب الرجل في المكان الذي أشار إليه فقال الرسول وعبده وحمل إليه أه وهو؟ قالوا نعم يا رسول الله وقص لكم كلامي بقصة والله حصلتين شخصياً كنا نزور شاب المدة سنة ونص نتردد عليه أول ما زرناه يرد علينا مع السطح نعم ولا نزيري لك بالله يا أبو عبد الله جزاك الله خير عند الحمام القلبي القلب يقد يهش يحط أسيب جزاك الله خير المهم قعدنا ليه ما دخلنا حب الرجال طبعا ما جينا هو شيء إنك كذا حرام ما نتكلم إلا بالإيمانيات وأني يرتفع مستوى الإيمان عند العبد يتعلق بالله فتأثر وأنا ما رحت له إلا عن طريق مدير الثانوية عندنا جاء لامي في المسجد قال عبد إيز أراد يكون ترى تعب كل المدرسة عند المدرسة التوجيه فرحنا لمو بعد سنة ونص من تردد عليه كنت أصلي العشاء في مسجدي ويوم التفت مصلي الخير إلى هذا الرجل في الصف الخير قاعد يوم قضيت قال يا عبد إيز أبي رحت لمو المسجد قال أنا كنت أد... أذكر حديث متوسط أخذناه أنه يقول من تقرب إليه شيفرنت تقربت إليه ذراعاً ومن تقرب إليه ذراعاً تقربت منه باعًا والله العظيم ما أزيد حرب بهذا الكلام الذي قاله هذا حديث صحيح ولا ضعيف قلت هذا حديث صحيح حديث خدسر رواه مسلم قال أنا جاي متقرب إلى الله قبل هداية مليت قلت ما يسهر خلنا سنصينه يسهر الله والله صلينا قلت يلا جون روح الرابعنا وش ربعنا قلت ربعنا قاعدين نتحشون جميع نتحشون كل ما نبرأيحة أنا ثوب يسحب وأنا مالي لحيقاف ربعك بخروم بي كت كلنا مكن هذا الرجل وش قال له يا أخي قال يا ابن الأجواد ربع نحليلين قال بدنا بعض الناس رأيتوا عشون دخلنا على شواب البداية عجبنا له النكتة كرمت والله نكتة الحمارة نتكلم انجليزي ويوم دخل واحد منهم وهم يضحكون الشباب قال ها والله أنكم مطاوع موديل 90 قال قلت... قل قال بس من دون فتحي ترى الشاب ذا لزمت عليه وحبيت راسه رحمه معي دخلنا المجلس عند رحمه عبد رحمه حسين وكان احد الاخه يتكلم شاب يتكلم عن المانيات ومستوى الإيمان وكيف رسالة اثر بالله وكيف لا بد يغير بيئة وماذا الجوارة اللي بالغربة اذا ما تغير بيئة كلنا ان شاء الله قد يكون قليل اثر لكن اذا غيرت الاصحاب تغير قلت اش رايك ابو فلان قال له الاخ براهيم الآن موجود في فقا نساء له سنتين ما شاء الله الاخ هذا اللي كلمه قال رايك تروح معنا الرياض قالوا اش ر اذن مثل الشخص سعد البريك الشيخ صالح حمود انظر عبد بعيد موجود معنا قال ما ادري شلون قلنا بس يوم قال ما قال شوفه بحط تلفون عند راسي وازم عليه الفجر وزم عليه الفجر أول رن رفع التلفون شوف عبد الله ما نمقي والله ما نمطول لي افكر بكلام الشاب اللي البارح قلت اجل الله تعالى يجي وصلي الفجر بجماعتنا في الجماعة ونمشي نجي هنا بالرياض عند الاخوان جمل الخير ومحب وكرام وزيارات وجولات وللساعه تقريبا 9 حتى الساعه 10 زوالي يوم شفته الساعه العيون هنا والوجه حمر قلت يا قدك تكوي الحمارة أبغى ما يعرفون إيش هو يدخن ولا دخن الصبح؟ تغديك الدخن؟ تغدي؟ كان فكنا بديز أنا رجال متقربين الله فكنت قال طيب جلنت عيش إن شاء الله نرجع نيزن نحن قلنا يوم واحد ما نحبناك ثبنا قال انا بقعد إلى ثلاث أيام كت شون؟ والله انشرح صدري مطمئنني وجدت الشيء اللي نفاخده. قلت بس هلكم علمي انت قيلني له في يوم قال لابد. والله نجد معالي يوم الجمعة يوم صار يوم السبت قال والله اسمح لي بروح مع الشباب الشباب بسافروا للخارج كت ما يصير يا أخي الوالد وكذا قال والله اسمح لي ولزم قال مع قال لا لا تروح على سليمان لأن الوالد أبوه عندنا بالقصيم قلت خاف يزعل علي والله قلت قال إياه شوف أجل أنت روح للوالد وأنا بروح للوالدة كلم أنا رحت للوالدة ودخلت عليه ومفتحه وشاف أن أبوه خم ونزخير قال حي الله بديزنا بشر عن وليد حسود ترك الدخان فرد جاء صار فكره أرفع من الدخان قال وقال الشاب قلت له رجل بيتجول بالخارج بالجول نصرة الدين وهداية الناس فقص والله ما نقدر تعرف انه مقدمين له بالقاعدة الملك فيصل الجوية وانه لابد بد يجيبين له كذا الواسع الواسعه يستقبلونه يتكلم فوالله انا ما لي دخل انا ولا بالبيت اني زي يروح معنا انا اخذته بعد الظهر مشينا عليه ما طعته قالوا انا ما اجي اشوف اخو عبد الرحمن هو اللي مزين له اوراق حيسمح له يا خال رحت لاخوه اخو ما شاء الله قائد طائرة لا تكلمت معه قلت شو رأيك يا أبو فلان ألاخ كذا جا والله بدي أزح نسامحه لو كان مثلاً أسبوعين ثلاثة لكن أخوه يقول بروح شهرين ثلاثة ولأوراق قلت يا أبو فلان اللي يقدرك على أسبوعين ثلاثة يقدرك على شهر خليه يروح يجرب أراد الله يسمح له راح معنا رحنا إلى الخارج ومن ضمن ما ذهبنا إلى باكستان إلى بشاور بشاور أقرب منطقة لمجاهدين أفغان جاء بعض المجاهدين المسجد عند الشباب وتكلم ما حمر بالجهاد قال الشباب أنا مستعد روح معكم الجهاد بس وإيش يحتاج الجهاد قال يحتاج إذن الوالدين يركب طياره ويرجع للرياض للقصيم ويجي الوالدينه يوبه أنا بروح جاهد قال الحين هنتروح نتدعم وبيخالف تروح تموت يوبه والله يقول لي بنفسه يا إخوان قال وأقوم ثلاث ليال يتهجد يا رب يا رب ودعي الله وتوجه الله سبحانه وتعالى وبعد ثلاث أيام يشل الله صدر بو يومه قال روحه وليجي يعطونا الزهب يعطونه القروش ويروح ل ويوم غلق له شهر شهر نص له وروحنا له قبل العام في رمضان وقعدنا حول أسبوع ورحنا تجولنا في أفغانستان ويوم رجعنا وقعدنا أسبوع إلى يجي خبره في معركة اجتلال أبات أول قتيل المعركة تكلم بشيخ عبدالله جلاله والشيخ حسين والشيخ تكلم في كل تقصد قال الشيخ عبدالله ما درس عو لكم هذا درى شاب من أهل عناز شوفوا لنوصله تقبل من الله شبر ووصله الله إلى مرتبه عاليه في الجهاد دي الحاضرين لا نقدر نبصنه مثل ما قال الشيخ لا تربك طاقة مثل الذهب ما يوجد بعد حفر صح والعنبر يقول الشافعي الخام روز في مواطنه وفي التغرب صار محمولا عن على العنق والكحل نوع من الأحجار على التراب تنظره وفي التغرب صار محمولا بين الحدق والجفن إذا تتحرك لدين الله الله يرفع قدرك ويرزك الشهادة في سبيل فأسأل الله الواحد الأحد أن يحرم هذه الوجوه النار ويدخلكم الجنة بغير حساب ولجازي الاستاذ عبد الله كل خير الذي سهل هذه المحاضرة وحس سهل حضور فيها وأسأله باسمه وصفاته العليا ان يجمعنيكم الجنه يوفقنا لما يحب ويرضى وان علما اظن ان أكثر الشباب عزوبية إن الله يزوجكم من الصالحات ويرزقكم إن شاء الله منهن ما يعينكم على طاعة الله ونجمع لكم استقر رحمته إنه ولي ذلك القدر عليه وصلى الله وسلم على محمد. ولا تواخذونا بالطالة جزاك الله خير جزاك الله خير ونريد يعني تعليق قبل أن يعني نرجع للشيخ سعد حفظ الله يعني توجيه لبعض الشباب المسلم الذي يعني غفل عن الصلاة أو مثلا يعني تجد أنه لا يحرص على أن يأتي يعني للصلاة برغبة أو يدخل المسجد مثل هذا الله ويعني لا يكون في الهيئة الطيبة للمسجد لا يحترم بيت الله نريد يا يشوش كذلك يعني بعض الأحباب يعني لا نريد أن يعني إلا أن يعني نقول إلا يعني ريد توجيه مسألة أن الشاب الذي يعني يشوش في بيت الله ما هو التوجيه له؟ وكذلك ربما نجد أن يستغفر الله يعني يدخل يصلي ويكون على غير وضوء أو كذا فهذه مشكلة نريد يعني توجيه لأخواننا الشباب جزاهم الله خير. والله على الشيخ سعد إكرام مني لكن لا بأس أنا أقول ما سمعتم من الشيخ محمد الصاعث أمين. الشيخ محمد يقول لابد العبادة من تعظيم ومحبة. أسألكم بالله الواحد الأحد لو واحد مننا الآن يتصل على الساد عبد الله ويقول إن الأمير سلمان يريد لقاء فلان فلان أمير منطقة الرياض بأي شخصية يروح؟ صراحة، ألا يحسن حياته، ألا يحسن شكله؟ طيب إذا جاء ودخل بالديوان الملكي عنده أو بالصالح حقه، هل يدخل وهو يحرك برأسه ويحرك بشماغه ويعبث في أنفه، واللي جالس متؤدب؟ شو رأيكم؟ يجلس جالس متأدب وينصت وينظر لذلك شيخنا عندما جاء عند التكبيره قال وليس من الأدب عندما سمعنا شرحة قال أن تقول الله أكبر وجهت وجه الذي فطر السماتور وأن تطرف قلبه يقول هذا ما مكمل الأدب لو دخلت على مسؤول الأمير سلمان وهو قاعد قدامي وقال والله نريد منك كذا قلت تبشر يا طول عمر والله إن شاء الله إن أمرك جيت وش يقول الأمير يسألكم بالله يا أخي تأدب عطني وجهك صحيح؟, صحيح. صحيح فلذلك يا لأن الشيطان ترى يا إخوان إذا كبرت ما نعظنا بيقعد في الشارع أنا قلت لاخوان امس اذا رحت للمسجد يبي يمشي وراك أول ما تقفل على المسجد إيش زي الشيطان أول ما وانت في البيت ولا أنت في في ايش يسمونه عندكم الورش وانت في الورش يقول لك روح بس لا تبطي الشيطان يقول لك روح واذا رحت مشي وراك إذا جيت عند المسجد يمسك رجلك يلبنا ليش عشان تدخل بليسبر على غوطة في الرسول. فااا دخلت في المسجد أول ما تكبر بيخليك تكبر تمشي على كيفك لا والله يا حبيبي أنا يوم دخلت في جدة قصدي المعرض عندي معرض السوق وقعدت أصلي الظهر ولا عند التاجر صليت روياه يوم طاحت المسجد قلت يا أبو فلان والله إن الشيطان شيطان خبيثني يوم كبرت جلمني الشيطان ووداني كيلو عشرة على المستودعات دعاء. وانتش سوابك أقول للتاجر ذا مليونير من هالجدة قال والله يا أبوي والله شيطانك أنت طيب قلت ليش قال أبوي أنا شاري وودانيهم كوند <تصفيق> للمصانع. هذا الرجل يعني إذا جينا المسجد لا أظن أن الشيطان يبقى لا من يوم تقول الله أكبر خصوصا أنك رأي الحام وتوكم لح من, أح... من يوم تقول الله أكبر جاءك يا شبان قال أنفك الحام صحيح والله واحد يبيع يقول إني حطيت تيسين كرمك بالله بصندوق الديتسل وإني قلت أربطن على المؤذن قد قامت الصلاة قد قام قال أجل بلاش يربطن ونروح المسجد وكبل يوم قلت الله أكبر سبحان جاشر قال يا حبيبي هجت تيس حب على كيفنا فالصلاة هذه يقول الشيخ محمد لابد لها هو شيء من تعظيم وعظم من أواجه سأواجه فاطرة السموات سأواجه ملك الملوك يقول الرسول في البخاري إن العبد إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولا بين يدي وفي رواية الترمذي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه لأنك أيها العبد ستصلي ولكن الرسول يقول وإن العبد ينصرف من صلاته ما كتب لهم صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو ستسها أو نصفها وقال عمر والذي بعث محمد بالحق إن العبد يشيب عارضاه في الإسلام ما كتب لهم صلاته شيء صلاته يا أخوان صرفي اللي عب لذاك يصلي واخلاقنا ما تتغير معاملاتنا جميع مرشون حياتنا لأن الله قال قد أبلح المؤمنون الذين من في قال العلم قدر التحقيق الذي يحقق الخشوع ينال الفوز ولكن واحد قال الله أكبر الصلاة أحوال أحوال والبداية والنهاية يقول شاب عندما كبر ليلة عرسه يقول صاحب البداية فكبر وافتتح البقرة وقرأ فعندما وصل وأم الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة هذه سورة إيش نص القرآن بليلة العرس يقول ابن كثير فسلم عن يمينه ثم سلم عن شماله فعندما سلم عن شماله قالت الجارية يا هذا أمالنا فيك نصيب يوم انتبه قال يا أمت الله والذي بعث محمد بالحق لقد نسيتك وش نسيه وش نساء شباب حنا قبل العرس بشهر والله بعرس يا أخوي اسمح لي والله ما, ما أقدر أصلي الفجر مع الجماعة فإحنا الشيطان في خلال الصلاة تلقاهم بعذبك لا إذا قلت الله أكبر يا أخي ينبغي أن تعظم الله لا تعبث بانفك لا تزبع بشماغك لا تعبث بساعتك تعظم الله سبحانه وتعالى وكذلك لك محبة في هذا اللقاء تحرص إنك منشرح صدرك إذا قلت الله أكبر الحمد لله رب العالمين يرد الله عليك بالحمد لله عبدي الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي فإذا قال أهدنا الصلاة مستقيم قال هذا بيني وبين عبدي فإذا قال صراط الله زينا عمت علي محيرا مغذوبا علي مرضى الله لينامين قاسألي عبدي ولا عبدي لكن أما صلى الله الصلاة على الترتيب تغيرت الأحوال فلسأل الله الواحد الأحد أن يوفقنا إياكم وجزاكم الله خير جزاك الله خير يا سليمان الحقيقة يعني تعليق بسيط على مسألة إن يعني بعض الأحباب يصلي وباله يعني مو في الصلاة يعني تجد الإنسان فيه موظف يصلي وباله يعني مثل في المطبق وش طبقة المعزبة أحد الإخوان يقول يعني خاصة ليعمر العمارة تجد أنه إذا صلى يعني حالته حالة أول ما يكبر يروح الرئيس منت تلقاه ما ر الركع الثاني لينا صاب بالعظم خلص العظم ما يصلي وخلص الله مشطب الله يحييكم عن زاله فهذه مشكلة يا أحبابي لابد معنا الله أكبر أن الله أكبر من كل شيء فيا أحبابي أوصي نفسي وإخواني جميع وشباب المسلمين أقول لهم الله الله بالصلاة حقيقة الصلاة لا صورتها نختم كلامنا ونختم لقائنا بسؤالين واحسبوا حولنا يا احبابي يعني الاسئله كالمطر ولكن يعني نختم بسؤالين او ثلاثة نوجهها للشيخ سعد حفظه الله السائل يسأل ويقول الشيخ سعد وكثيرا من العبارات توجت وتقدمت بعبارة حبك بالله وكذلك الاخوان دزام الحضور فيقول السهل اريد ان اتوب هذا السؤال اول ولكن اصدقائس لا يتركونني في طريقي وخوفي هو ألا وهو الاستهزاء بي بعد توبتي؟ فاعطني الطريق الصحيح للتوبة باختصار وسؤال يشابهه يا أبو عبد الله هناك شباب إذا التزم أحدهم أخذوا يحاولون في إغوائي وإرجاعي إلى مكا مكان عليه فما رأيكم في هذا العمل؟ الحمد لله وبعد قبل أن أجيب على هذه الأسئلة أيها الأحبة أسأل الله جل وعلا أن يثيب الإخوة. أبو عبد العزيز والأخ فهد بن سعيد وعبد الله الصريخ وعبد الله عبد الذين شرحوا لكم هذه التجربة التي مروا بها وقالوا لكم نحن ممن بلغنا شأوا عظيما ومنزلة غاية في القمة والعلو فيما يتعلق بالفن والرياضة جربنا هذا الطريق وصلنا نهايته ونحن نخبركم وليس الخبر كالمعاينة عرفنا هذا الطريق وخبرناه وكان من شأنه ما سمعتم وعرفتم فاسأل مجربا ولا تسأل طبيبا يسأل هؤلاء وخذ منهم العبرة وخذ منهم العضة ويحلو لي أن أذكر لكم سمة أو منقبة من مناقب أحد الصحابة صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نصرانيا كان نصرانيا فاسلم وهو أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قام ليلة عند الحجر الأسود عند الكعبة. وهو يتلو قول الله جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم مماتهم والله لا يستوي من يسهر الليل في التهجد كمن يسهر الليل في الغناء لا يستوي من يغض بصره عن الحرام كمن يطلق بصره في الملاهي والمحرمات والأفلام لا يستوي من يأكل الحرام مع من يتتبع الحلال مظانه ومواطنه لا يستوي من يجلس مجالس الذكر التي يذكر الله من جلسها كمن يجلس مجالس له لا يستون عند الله أبدا أم حسب الذين اجترح السيئات الذين يعملون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستون سواء محياهم سواء في الحياة ومماتهم حتى عند موتهم أيها الأحبة من هذه الجلسة الشيقة الممتعة التي لا أكتمكم أنني استفدت فيها فائدة كثيرة وهكذا مجالس الأحبة في الله هكذا مجالس الأخوة فيها من الذكر والموعظة تدمع عينك ثم يبتسم ثغرك ثم ينشط عقلك ثم تتريض نفسك تتنقل من زهرة إلى زهرة ومن فاكهة إلى فاكهة أقول لكم إن الشيطان وجلساء السوء وأصحاب الباطل حينما يقول إنكم إذا التزمتم وتركتم المعاصي قد ودعتم الضحك وقد ودعتم الابتسامة وقد ودعتم المزاح والمرح فهذا كذب والله إننا نبتسم ونتلذذ بهذه الجلسات أكثر مما لو وقف مئات المهرجين الكوميديين أمامنا في العالم لأننا ابتسمنا ونحن نرجو جلوسنا لوجه الله جل وعلا والذين جلسوا وابتسموا لحظات أمام المهرجين كانت ابتسامة يشوبها الكدر ويعقبها القلق وأيضا تسجل في موازين السيئات ولا حول ولا قوة إلا بالله أما عن هذا الذي يقول أريد أن أستقيم أبني السؤال ترنيسي تهانا هؤلاء الذين يسألون عن هذه المسألة يقول وخوفي الاستهزاء بي أولا يا أخي لا تعجب من الاستهزاء ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم الأنبياء استهزئ بهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي استهزئ به فأنزل الله تثبيتا وتطمينا له ولقد استهزئ برسول من قبلك نبيك خير من وطئت قدمه الثرى استهزئ به فلا تريد أن يستهزئ بك أو يمر لك شيء من الامتحان والابتلاء في دين الله جل لو على دعوة الإيمان بالكلام أم حسب الذين ألف حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ربما بعض الناس يريد يستقيم لكن يفتن عند الاستهزاء يقول بطلنا هذا الدين دين أول استهزاء بطلنا هو إن إذا كيف لا أصابتك الفتن العظام فيا أحباب الاستهزاء ربما يصيبك ما أصاب غيرك فاصبر والله جل وعلا ذكر شأن المجرمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون هذا مطوع هذا مقصقص هذا منتف هذا كذا هذا كذا وهل جرى فلا تلتفتوا إلى مثل هذا الكلام أبدا واثبتوا وأروا الله من أنفسكم خيرا وإذا ثبتت على هذا الاستهزاء فهذا دليل على صدق إيمانه الأمر الآخر يا أخي الكريم الذي هو يتعلق بالذي شاب يحاول أن يستقيم أصحاب الباطل يقوله نعم أصحاب الباطل يسوءهم أن يكونوا وحدهم في النار أو وحدهم في المعصية أو وحدهم في المصيبة. لو يقال لمجرم من المجرمين تريد نسجنك في زنزانة انفرادي ولا نسجنك مع بقية المساجين ما لا يختار يختار أن يسجن مع بقية المساجين فأولئك أصحاب الباطل وقرون السوء لا يريد أن يسجن وحده في المعصية انفراديا بل يريد أن يجمعني ويجمعك ويجمع كل من استطاع لكي هو معهم على هذا الباطل الكلمة الجميلة الطيبة سمعتها من أخي أبو عبد العزيز جزاه الله خير اللخ سلمة جبلان اللي هي مسألة أنت أيها الأخ كالجوهرة. أنت كالجوهرة. هذه الجوهرة ربما وجدت في وحل في غربة مثل ما يقال في مكان آس فيه نجاسات فهذه الجوهرة لو قد تصب عليها من مياه زمزم ما يمكن تنظف ولا يظهر لها بريق ولا لمعان فإذا أردت هذه الجوهرة أن تكون براقة لماعة أخرجها من هذا الوحل الآس والغرب النجس ثم يجعلها في مكان نظيف ولو في كوب من الماء لو في أربعة جلسات، في خمسة جلسات، ثم اسكب عليها قليلا من الماء من المواعظ من النصائح من الآيات من الأحاديث بعد لحظات تجدها براقة لماعة تريد ان تنجو من اهل الباطل اكثر من مجالسة اهل الخير واقطع اهل الباطل الى غير رجعة بعض الشباب يتساهل بنفسه تجده لا يزال المعاصي متعلقة بقلبه لا يزال واقول لكم بالمناسبة يا اخوان ينبغي ان نقدم على الله جميعا بعض الاخوه تجده يقول انا بتوب لكن الافلام الهندية هذه من المحرقها وافلام العنف والمطاردات ابو والنسخ الاصليه من الأشرطة هذه صعبة جدا مثل ما جاي شاب في المسجد قال والله يا قصعد انا الله بس عندي نسخ أصلية اقدر افرط فيها ايش هذه التوبة توبة مستثنى منها النسخ الاصلية والافلام الهندية ليست هذه بتوبة اطلاقا اقول اذكروا ما جاء في بعض الروايات في تفسير الايات في سورة صاد قول الله جل وعلا اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد سليمان بن داود عليه السلام عرضت الخيل امامه حتى, حتى سدت وجه الافق وكان شغوفا معجبا بالخيل قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أحببت هذه الخيل فأشغلتني عن ذكر الله حتى توارت بالحجاب غابت الشمس وفاتت الصلاة ماذا قال قال ردوها علي فجاء به إليه مرة أخرى بالخيل فطفق بسحا بالسوق والأعناق قطع رقابها والسيقانها وقال اجعلوها صدقة للفقراء في سبيل الله هذه التي صرفته عن معطية الله موسى عليه السلام لما وجد قومه عبد العجل كان بوسعى أن يقول نأخذ العجل هذا ونصوغه دنانير ودراهم ونتصدق بها الفقراء قال أرأيت إلهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا وقضية الباطل لا بتودعه إلى غير رجعة وكما ذكرت لكم قصة الأخ محمد لما تاب ما قال والله هذه الأعواد أجعل من الأوتار صبح لا قطعها وأحرقها جميعا وانتهى منها فمن كان جادا في التوبة فليقبل على الله جل وعلا بصدق وليقدم على الله بالكلية ادخله في السلم كافة ولا تتبع خطوات الشيطان فترك مجالسة أهل الباطل الأمر ثم أيضا إياك أن تعرض نفسك للهلكة الذي يعني حولك كثير من المعاصي كالبدن الذي لا يزال ممتلئ بالبنزيم اللي جسمه ممتلئ بالبنزين لو واحد يولع زيجارة جنبه ولع الذي لا يزال حديث عهد بالمعاصي يجلس عند زقارة معصية ولا يجلس عنده يعني واللاعة من الذنوب يشتعل بسرعة من جديد فلا بد أن يبتعد قليلا مع أهل الخير واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وتجلس معهم تسافر معهم تخالطهم بإذن الله جل وعلا حتى ينشف البنزين من بدنك ثم لو عدت مرة ومررت بمجلس من هذه المجالس واعظا أو مذكرا حاول أحد حاول أحد يولع فيك معصية وجد جسما غير قابل للاشتعال هذه مسألة مهمة أيها الأحبة أسأل الله يتوفانا وإياكم على طاعته وأقدم لكم بقصة شاب جاء إلي بالمسجد وشك من المعاصي يقول كل شيء فعلته فأخذ يده نزور أحد الأحباب في الأما وجدته قلت ما رأيك نزور المقبرة قال لا حرج فذهبت أنا وإياه إلى المقبرة وجلسنا بين القبور فالتفت أن تضري ألف يمين ويسار قلت يا أهل القبور وهو يسمع حدثونا ماذا يدور تحت المقابر يا أهل القبور ماذا يدور في اللحود الآن يا أهل القبور، من الذي منكم منعم؟ أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمعتبر؟ التفت إلى القبور وجدت قبر الملك عبد العزيز وقبر الملك خالد وقبر الملك سعود وقبر الملك فيصل. يا أهل القبور، هل الملوك لا يزالون ملوكا تحت القبور؟ يا أهل القبور، هل الفقراء لا يزالون فقراء تحت القبور؟ هل الضباط وكبار الرتب العسكرية لا يزالون كذلك؟ هل التجار لا يزالون تجارا تحت هذه العود؟ أخبرونا. ثم قلت لأخي ما رأيك ننزل قليلا في القبر؟ فنزل في قبر. ومكث قليلا فعدت إليه قلت فلان قال نعم قلت صديقتك فلانة لو جاءتك تنفعك في القبر كنت. قلت أجساب الذي أغرأتك بالمعصية لو جاء ينفعك في القبر قال لا قلت قم فلنبدأ حياة مع الله جديدة أسأل الله أن يثبتني وإياكم أسأل الله أن يحبب إليكم الدين والطاعة وأن يكره إلى نفوسكم المعصية وختاما أكرر شكري لمدير المعهد جزاه الله خير الجزاء على تيسير هذا اللقاء الذي آمل أن ينتفع به طلاب المعهد وعامة المسلمين أجمعين وشكرا لكم صلى الله وسلم على نبينا محمد شكرا الله خير يا شيخ الله خير المشاركين إخواني لا نكون ممن إذا ذكروا لا يذكرون ولنقول جميعا سمعنا وأط ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القولة فيستبع وحسنا وإلى المسجد يا أحبابي تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com